من الله ما عمل الدين تقوى الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه الم... الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعدده لمن أنكر به بالمعجزات أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات علام الخفيات قاضي الحاجات لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات مجيب الدعوات فالق الإصباح ومبدد الظلمات والنظر إلى وجهه الكريم نهاية الغايات يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات لا تختلط عليه اللغات يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاع الملحين ولا دعاء الداعين ولا استغفال المستغفرين ولا توبة التائبين أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين حمدا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين المبعوث بخير دين الهادي إلى الصراق المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله في السيرة النبوية مواقف وأحداث ووقائع وبطولات ودروس وعبر وروائع وبدائع تجسد القيم وتحكي الفضائل فهي للأجيال مجرسة وللحاضر موئلا وللمستقبل مصدرا ومنبعا ويقيني أن حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام فيها الحلول لكل مشكلات البشرية المسقلة بالإلحاد المليئة بالاضطراب والانتحار ويقيني أن الأمة الإسلامية لم تستفد من تراثها العظيم وإرثها الذاخر وسيرة نبيها الفائدة الحقيقية فلم تكن حياته حياة زعيم سياسي أو قائد روحي أحدث النهضة في المجتمع وأتى بالرخي لشعبه إنها حياة نبي ملهم معصوم بالوحي مسدد ولذلك ما من واقعة في حياته ولا حركة في عصره ولا كلمة قالها إلا وهي للناس هادية إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ونحن كأمة مسلمة لما نحدث عن الوقائع والسيرة لا نحدث عن التاريخ بقدر ما نحدث عن الدواء ونحدث عن الدرس ونحدث عن الفائدة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن وقائعه وأحداثه وسيرته وحركته وأقواله وسنته وتقريغاته ليست تاريخا قد مضى ولا استغراقاً في الماضي إنها حياة حافلة وأسس وقواعد ومنهج لحياة طويلة ارتضاه الله عز وجل أن يكون خاتم الأنبياء فأودع فيه من الحكمة وأودع فيه من الخير وأودع فيه من الحلول ما هي حلول للناس إلى يوم القيامة وفي شهر جمادى الذي يصادف شهرنا هذا في السنة الثامنة من الهجرة النبوية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ومن المناسب أن نحدث عن السيرة لأمة أوهنها الضعف وأقعدها الانهزام وهيمن عليها الإحباط وتفشى في أوساط كثير من المسلمين التردد والخوف حتى صاروا يرتجون كافرا بأجندته الخبيثة أن يصنع لهم حياتا أو أن يحدث لهم رقية وإن دل هذا إنما يدل يدل على أن الأمة فقدت القوة وفقدت السيرة التي أراها أنها أسس وقواعد ومنهج للحياة. من أجل أن تحدث فينا نهضة وكثير من الناس ربما يقف مع السيرة سردا ووقائع وأحداثا دون أن يقف على حقائق السيرة أو أن يستلهم الفوائد فوائد الحقيقية من السيرة النبوية في السنة الثامنة من الهجرة وفي شهر جمادى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأرسل جيشا فقاد معركة تعتبر هذه المعركة من إضاءات السيرة النبوية وحدث في هذه الخطبة عن غزوة موتة الدروس والعبر المستفادة لأنها كانت في شهر جمادة وسبب الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بعض بلاد الشام رسولا من عنده هو الحارث ابن عمير الأسدي والحارث ابن عمير اعترضه أهل الشام وفيهم صرحبيل ابن عمرو الغساني فأخذه وقيده وقتله وفي تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عاشه ما قتل له سفير ولا رسول إلا واحد هو الحارث ابن عمير فحز الأمر في نفسه وتألم ألما شديدا الرسل في الأعراف لا تقتل والبعثات الدبلوماسية في الأعراف والقوانين الإنسانية وبما فيها الشرعية لا تقتل ولكن هؤلاء قتلوا الحارث بن عمير فأرسل جيشا وسما قيادته وكان الجيش في ثلاثة آلاف فارس قال الراية لزيد فإن أصيب فجعفر فإن أصيب فعبد الله بن رواحة وودع الجيش ولما خرج الجيش من المدينة بقي عبد الله بن رواحة عند الوداع قالوا ما يبكي قال والله ما أبكي صبابة إليكم ولا حبا لدنيا ولكني ذكرت آية تقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا فكيف لي بالصدر بعد الورود فدعا لهم المسلمون بخير ووقف عبد الله بن رواحة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له مخاطبا إياه قال بعث الله بعث الله ثبت الله ما آتاك من حسم؟ ونصرا كالذي نصروا إني تفرست فيك الخير نافلة فراسة خالفت فيها الذي نظروا وفينا رسول الله من يحرم نوافله والوجه فقد أزرى به القدر وخرج الجيش وبلغوا منطقة تسمى مشارف في أرض الشام وجاء هرقل يقود جيش الروم وهذه أول معركة يلتقي فيها المسلمون بالروم. كان القتال مع قريش وكان القتال مع اليهود أول معركة في التاريخ بيننا وبين أوربا. الروم هم أوربا الآن وأمريكا كانت في أرض الشام. ولما بلغ رسلو بلغ الجيش مشارفة. وبلغ الروم منطقة اسمها معاب من أرض الشام جاءه هرقل في مئة ألف ومعه من قبائل عربية متنصرة لخم وجذام وبلا وبهراء هذه القبائل معها مئة ألف فانحاز المسلمون إلى قرية تسمى موتة وبقي الكفار في مئتي ألف وهؤلاء ثلاثة آلاف في مئتي ألف بقوا على على قرية مأب وبقي الجيش يفكر يومين وليلتين فقال بعضهم نرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره وننتظر منه ردا فشجعهم ابن رواحة وقال لهم يا قوم إن الذي تخافون هي التي خرجتم لها وإنا والله ما ننتصر بعدة ولا قوة وإنما ننتصر بهذا الدين فابشروا فإنها إحدى الحستيين فقالوا صدق والله وتحرك, وتحرك الجيش والتقوا في موت هذه معركة من أشرس معارك التاريخ مئة ألف مئة ألف من العرب المتنصرة ومئة ألف من الروم وعلى العرب المتنصر رجل عربي نصراني يسمى مالكم نزافلاً وبدأ القتال قتالاً شرسا ونفذت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد بن النحارثة قال المخاري في كتاب المغازي فشاط فشاطة شاطة اقتحم في رماح القوم حتى مات ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى أعياه القتال على فرسه فنزل من على فرسه يقول يحبذ الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها الروم روم قد دنى عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إلا قيت ضرابها وكان فرسه أشقرا فنزل من على فرسه وعقر الفرس وهو من أول من عقر فرسا في الإسلام وقاتل حتى قطعت يمينه وحمل الراية بشماله حتى قطعت فجسى على ربتيه يضم الراية بعضضيه حتى قتل وقيل أن روميا ضربه حتى شقه فوقع ميتا على أرض المعركة فأخذ الراية عبد الله بن رواحة فتردد بعض التردد ثم جعل يستنزل نفسه قائلا أقسمت يا نفسي لتنزلن طائعة أو لتكرهن إذ أجلم الناس وشدورن ما لأراك تكرهين الجنة لطالما كنت مطمئن هل أنت إلا نطفة في يحب يقول لنفسه مخاطبا إياها لنفسه الا تقتل تموت هذا حمام الموت قد صليتي الا انتفع لي في عليهما في عليهما فعل, فعل جعفر وفعل زيد هديتي فقاتل حتى قتل والمعركه مستمرة على ميمنة المسلمين رجل يسمى قطبه ابن قتادة العذري وعلى ميسرتهم مالك بن عباد الأنصار وبقي المسلمون بغير قائد فأخذ الراية ثابت بن أرقم وقال يا قوم اصطلحوا على رجل والأمة لا تنفع بغير قيادة والجهاد لا يدور بغير قيادة اصطلحوا القتال يدور قال اصطلحوا على رجل منكم قالوا أنت قال لا فاصطلحوا على خالد بن الوليد والنرجع إلى المدينة والمعرخة تدور نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة جامعة فاجتمعوا في المسجد في غير وقت صلاة فصعد المنبر عليه الصلاة والسلام وقال أخذ الراية زيت فقاتل وقتل فاستشهد ثم استغفر له ثم قال فأخذ الراية جعفر فأصيب فاستشهد فاستغفر له ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة وعيناه تذرفان الدموع قال وسكت فتغيرت وجوه الأنصار في المسجد ظنوا أنه مات على غير الإسلام أو أنه تخاذل، ثم قال فأصيب واستشهد فاستغفر الله له سأل الله له أن يغفر سأل الله له المغفرة ثم قال أخذ الراية سيف من سيوف الله وفي وفي ترك الحديث ثم يخالد بن الوليد بسيف الله والحديث في كتاب في صحيح البخاري في كتاب المغازي وحضر المعركة من الصحابة أبو هريرة وعبد الله بن عمر يقول أبو هريرة رأيت مئتا ألف سروج سروج سروج أفراسهم ذهب سبحان الله كأن التاريخ يعيد نفسه الروم يركبون حصين السرد من ذهب والسيوف تلمع قال أبو هريرة فقلت وقد برق بصري طشش عيونه طششت قال لا قبل لنا بهم فقال له ثابت بن أرقم العجلاني من بني عجلان وقد سهد بدرا قال له يا أبا هريرة إني أعذرك فإنك ما شهدت معنا بدرا كان أثبت وأقوى ولم, ولم يهمه الأمر ولم يلتفت ولم يتردد رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين فقال فأخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليه والغريب أن خالد بن الوليد والحديث في البخاري في كتاب المغازي قال خالد رضي الله عنه لما أخذ الراية انقطعت في يميني يوم موت سبعه أسياف سبع أسياف اتكسرت كسر ما سبع تسعة انكسرت يوم موتة في يميني تسعة أسياف تسعة سيوف حديد ضرب بها ياملت كسرت وعوجت الرماحة وشار سيف تاني تسعة لذلك قاد الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في أخبار غزوة موتة قال وانتصر المسلمون بلا شك لأن خالدا فقط إذا انقطعت في يده تسعة أسياف فمن قتل بها قتل بها. قال فما ثبتت إلا في يدي إلا صفيحة يمانية أي سيف يماني غليظ وقوي والذي ثبت. وبدأت المعركة ثلاثة آلاف يقاتلون مئات ليس قتالا جبانا بالطائرات من أعلى ليس قتالا جبانا. بالأربجي من من من من داخل الخنادق لا إنه قتال الملاحم قتال المبارزة قتال المساولة قتال إم أنت والعدو ليس قتال الجبناء بالقنابل الذرية أو بالقنابل النووية يلقونها من, من من أعلى ويهربون بطائراتهم وصواريخهم إنه قتال الرجال بدأت المعركة من بعد الفجر حتى حجز بينهم الليل ولما رقدوا بالليل فكر خالد بن الوليد وهذا الفتح الذي عناه الله عناه النبي عليه الصلاة والسلام ففتح الله على يديه حديث أنس في البخاري لما كان الصباح أحدث تدبيرا في الجيش جعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة فلقي الروم وجوها كل قوم لقي وجوها جديدة لم يلقها البارحة فظنوا أن الجيش قد جاءه مدد، فبدأ الروم بالانسحاب وبدأ خالد يظهر مدافعة لهم يعني يطاردهم وينحاذ إلى اليمين يطاردهم وينحاذ إلى اليمين حتى أبعد عنهم ونجا بالجيش وسلمه الله المعركة قتل فيها من المسلمين ثمانية فقط الثلاثة آلاف من الصباح لحد المساء بكارثة بالالتحام بكارثة في مئتين ألف قتل منهم ثمانية أما الروم قتل منهم آلاف ومن هنا كانت المعركة نصرا نصرا بمقاييس من قتل من المسلمين وبسلامة الجيش ونصرا بخوف الروم وفرارهم ونصرا بما سلبوه ومالك بن زافلة رئيس المئة ألف قتله قطبة قطبة ابن قتادة العذري قتله وأنشد في ذلك شعرا طويلا قتله حتى انكسر الجيش وفره الفوائد المستفادة والدروس التي ينبغي أن نستفيدها من المعركة وهي الأهم كثيرا الفائدة الأولى السلاح سلاح الإيمان والعدة عدة اليقين وطريق إلى المجد وإلى نصر المسلمين الاعتزاز بدينهم وتحقيق الانتماء لإسلامهم وعدم الرغبة عن شرعهم والثبات على مبادئهم وقوة التمسك بمنهجهم هذا هو السبيل لنصرة الأمة وإلا كيف انتصر ثلاثة آلاف على مئتي ألف إن الأمة اليوم لا تشكو عددا ولكنها تشكو إيمانا ويقينا إن الأمة اليوم لا تشكو كثرة من ينتمي إليها فما أكثرهم ولكن واحد من الكفار وخطاب من الكفار وبيان من الكفار يمكن أن يزعزع الأمة من خليجها إلى محيطها وإن كلمة من أمريكا وقرار من مجلس الأمر يمكن أن يزعزع الأمة من الخليج إلى المحيط حكاما ومحكومين ما انتصرت الأمة كما قال ابن رواحة رضي الله عنه بقوة ولا عدة إنما بهذا الدين ولقد أطلقها الفاروق داوية مجنجلة تملأ الآفاقة وتصدع أرجاء الزمان إلى يوم القيامة إنا كنا أذلا حتى أعزنا الله بهذا الدين فمن ابتغى العزة في غيره أذنه الله قال الله عن الكفار وعن المنافقين قال عنهم أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا رد الله على منافقين يقولون أن اليهود والنصارى يرفعون شأننا ويعلون من قدرنا كما هو حاصل عندنا بعض الناس يظن أن جوغرا يمتلك عصاة سحرية فإذا استلم مقاليد الأمور في القصر الجمهوري نزل سعر اللحمة ورخص البنزين والأمور كلها استتبت والضرائب وقفت وناس الجمارك سكتوا وناس المحلية خلوا أمورهم وناس الطريق عملوا وناس الحركة المقطعوا زو الوصيل بـ 30 ألف واهمون مساكين جون قرن جزء من حكومة كيف يدير ديرة الدولة؟ هاد دي الميزانية أو الدولة ديرة؟ حا من وين؟ بعض الناس يظن أنه دا دا دا دا دا إشكال الناس مشكلتهم كلها في اللحمة وفي البنزين ما في اللحمة بترخص أكلمك وما في خضار بيرخص والدمارك في محله هتعمل شو؟ ودنايب الرئيس والطرايب زي ما هي هرايكوا شو؟ كان ما زادت كمان هرايكوا شو؟ يا ناس الناس وهمانا يظنون أنه يمتلك عصاة السحرية هو جزء من دولة جزء من منظومة دولة سيعمل شنو يعني؟ سيعمل شنو؟ سيدير السودان دا كيف وريني؟ دي القروسة من البترول ودير المياس العلية التشغيل سيسغل كيف يعني سيجيب حاجة من راسه؟ سيقطع حاجة من راسه؟ يا ناس الناس بس دارين زول يجي بس يخفف لون المعانا وإنه تعلق الغريق بالجشة بس أي حاجة في أي حتة خارجة دهري خارجه وما بيحصل ليس تشاؤما ولكن هذا هو الواقع ولو أن جون حاول أن يتعامل بغير هذا التعامل كان خائنا لحكومته وكان خائنا لمن لمن لمن شاركه ولمن أدى القسم معه هي شرط الأم ينبغي أن يفهم الناس أن يفتحون عندهم العزة. والله لا عمر بشير عنده عزة ولا جو قرن عنده عزة أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله قال جميعا عشان يوريك إنه ما في نفطة لغير الله عشان ما تقول آية العزة كلها عند الله لكن ده برضو عندهم الحاجات بيه برضو شوية شوية ما في شوية شوية فإن العزة لله جميعا العزة لله ولرسوله وللمؤمنين لكن المنافقين لا يعلمون فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة قل عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين الفائدة الثانية شجاعة خالد بن ذو الوليد وإقدامه وتدبيره هل تعلمون؟ أن خالد لما قاتل في موتا كان عمره في الإسلام ستة أشهر فقط سبحان الله أسلم خالد في أواخر شهر في أواخر سنة سبع من الهجرة لما رسله مرسل وقاد الجيش وأبدوا الراية كان عمره في الإسلام أدرب ستة أشهر والله أنا مستقبل بالله ناس يتولدوا مسلمين ما عندهم أي عطاء ما عندهم أي دور ما عندهم أي هم ما عندهم أي حركة ما عندهم أي مشاط الدين عمره في الدين 6 شهور بس بالله زور أسلم لو 6 شهور يشتغل شغل قدر ذا كان الناس ديل فعلا ما بي بيسلموا بقناعة وبيؤمنوا بيقين أسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم بالسيرة وأن يجعل السيرة منهج حياتنا وأساس حضارتنا ومنطلق عزنا ومجدنا أسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وأن يذل الشرك والمشركين في كل مكان إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن فوائد هذه القصة وهذا المقطع من السيرة النبوية من الفوائد فضائل الأمراء الثلاثة زيد بن حارثة وجعفر ابن أبي طالب الذي قطعت يديه في القتال وقد قال أهل السير أنه وجدوا في جعفر سمانين طعنة ورمية وضربة وكلها من قبله وهل تعرف كم كان عمره هل تعرف كم كان عمر جعفر الذي أتى من الحبشة فقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لا أدري بأي الأمرين أنا أفرح ألي فتح خيبر أم لقدوم جعفر الذي قال عنه الحديث في البخاري أشبحتني خلقا وخلقا قلبت تشبهني في شكلك وفي أخلال بتشبهني هل تعرف كم كان عمره لما قتل جعفر في موتة كان في الثالثة والثلاثين من عمره 33 سنة قال عليه الصلاة والسلام مر بيء البارحة جعفر في ملئ من الملائكة له جناحين مخضبين بالدماء يطير بهما في الجنة ولذلك في البخاري كان ابن عمر إذا لقي ولد جعفر يقول له أهلا بابن ذي الجناحين فضيلة عظيمة جعفر بن أبي طالب الذي جاء يوم فتح خيبة وبين خيبة وبين موتة تسعة شهور أو قرابة السنة إنهم في إن ما قال يا أخي أنا كفاني أنا جاي من الحبشة ونلسى أولادي وكده خلينا نشوف مشاريعنا الخاصة ونشوف أمورنا ما قال له كلام زيدا أنا امتين جيز وقال لك رسولنا إذا قال إن أصيب فلان ففلان من سماه أنه يصاب يصاب يعني الناس دين من المدينة متحركين الزول عايز نفسهم موت والله يمكن دقوا وزات وبعدين أهلهم زاتهم ما مسكوا فوق قالوا أنتم قالوا بيتموتوا كده متعون بأنفسكم ما قالوا الناس دي كلها مجلدة للدين فجعفا صلى الله عنهم قتل وبه ثمانون ضربة وطعنة ورمية وكلها من قبلي وقد قطعت أطرافه وقد أبدله الله جناحان يطير بهما مخطب القوائم جناحان قد خضمت قوائم الجناحان بالدماء إنها شارة المجاهدين وعلامة المستشهدين ورسول الله صلى الله عليه وسلم من فضائل جعفر أنه لما قال هذا الكلام في المسجد ذهب إلى بيت جعفر والجيش كأنه سوف يعود أسماء بنت عميس زوج جعفر عجنت العجين وغسلت الصغار أبوهم جاي راجع ودهنت الدهن ونظمت البيت ورتبت المنزل فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمة قالت له أصاب جعفر مكروها قال أصيب اليوم جعفر فبكى فأخذ رسول الله أطفال جعفر وشمهم وقبلهم حتى بكى وقال اللهم خلف جعفر في أهله خيرا وبارك لعبد الله ابن جعفر في صفقة يمينه قال عبد الله فذكرت أمي رسول الله يطمأ. بات أولاد بق أيتام. اتهملو. اتكلمت معه. لما جاء الخبر وبكى وقبل مسلما الأفن قالت له ذكرته يطمأ. والولد الصغير يروي القصة يقول فذكرت أمي رسول الله يطمأ. والحديث في سنن أبي داود والنسائي وهو صحيح. قال عليه الصلاة والسلام. العائلة تخافين عليهم، الفجو، العدم، العائلة تخافين عليهم، وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. قال أنا وليهم في الدنيا والآخرة. تات الدنيا هنا، بجد في الدنيا، لكن ولاية الآخرة مهمة. قال أتخ... العائلة تخافين عليهم، وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. ثم قال مقولته المشهورة. اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم جاءهم ما يشغلهم والحديث كما أسلفت في سنن أبي داود والنسائي في في هذا فضيلة عظيمة لهؤلاء القوات الذين قاتلوا وما ترددوا وحديث عند ابن خزيمة في صحيحه وعند الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد وعند الطبراني في معجمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني في ليلة رجلا فأخذ بع فأخذ بعذضه مسكه من من قطوفه وقالا انطلق معنا قال حتى أتيت جبلا وعرا فقال أصعد قلت لا أستطيع قال إن بدأت تيسر لو بدأت تتطلع الأمر بيسر قال فلما أشرفت عليه طلع فحوق سمعت أصوات فسألت من ما هذه الأصوات قالوا أصوات أهل النار قال ثم مررت على قوم أشد انتفاخا في بطونهم وأشد شيء من ريح ندنة كأنها المراحق فقلت من هؤلاء قال الكفار قال فجاوزتهم فأتيت على قوم أشد انتفاخا في بطونهم زي الكفار واحد وأشد نتنا من شيء من ريح كأنهم المراحيض قلت من هؤلاء قال هؤلاء الزنات والزواني يعني الزاني زي الكافر سواف معفن وبطن منتفخة قال فمررت على أقوام تعلق بعراقي بهم وعالجينا الذؤب يرجوبه مشققه اشداقهم تسيل دماء قلت من هؤلاء قال الذين يفطرون قبل تحله صومهم قبل ما المغرب يجي يقوم يفطر الذين يفطرون قبل تحله صومهم قال ثم مررت على أطفال بين بحرين فقلت من هؤلاء قالوا ذراري المؤمنين يعني أشف على بموت للمؤمنين قال ثم أتيت على نساء تنهج الحياة من سديهن فقلت من هؤلاء قال الله يمنعن قال الله يمنعن أولادهن ألبانهن المبت ربع جناها هل هذا الموضوع هذا هذا ما حدنا تجل المابيدي لمشي اشتكد أمه ماذا تردعه اشتكل منه وقول لك عشان الرشاقة في نسوان ما برضعنا شوف عشان الرشاقة قال عشان تبي رشيقة قال لأنه كان رضعته الشدة بيأثر على جسمه ما رضعته هاي ما ترضعين لكن بعدين يوم القيامة وفي الغبر يجي تجي الحياة تنحش من هذا الثدي قال وده الشاهد فأتيت على شرف مكان عالي فرأيت ثلاثة نفر يشربون من خمر لهم فقلت من هؤلاء فقالوا جعفر وزيد عبد الله بن رواحة قال ثم أتيت شرفة أخرى فرأيت ثلاثة نفر فقلت من هؤلاء قالوا إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ينتظرونك يا محمد انتهى الحديث وفي الحديث على طوله منقبه لعبد الله بن رواحة ومنقبه لزيد بن حارثة ومنقبه لجعفر بن أبي طالب ختام أيها المسلمون نحن أمة نعتز بديننا ونستقيم على منهج إسلام على منهج ربنا في جميع وسائر مفردات حياتنا وشؤوننا والسودان مقبل على مرحلة خطرة وفي تقديري أنه لا يمكن أن نجابها. المخاطر القادمة بالعنف ولا بالمهاترة إنما بالعلم والاستقامة في النفوس والحرص على الذرية وتربية الأبناء على الإسلام وقد كنت خارج السودان وأتيت قبل أيام فسمعت كلاما أسأل الله وأرجوه ألا يكون حقيقة سمعت أنه يوم استقبال قرن كسر الجيوبيون عربات الناس احتفالا ونهبوا ذكاتين احتفالا وسمعت أنهم يتعاملون باستعلاء يركبون المواصلات ولا يدفعون ويأكلون في المطاعم ويرفضون أرجو أن لا يكون هذا الكلام صحيحا نحن أمة عاقلة وعلى هؤلاء أن يكونوا عقلاء فراضينا دون أن يؤذي أحد أحد هل هو الانتقام من الماضي؟ أم هي الأحقاد الدفينه التي أبت إلا أن تقل برأسها وأن تخرج علينا هل هذا حقيقة؟ أرجو وأتمنى أن لا يكون حقيقة حوادث هنا وهناك في الدروشات في الحاجوسف في الرياض في وين ضربوا زول وكفته تاع الدكان وسووا وعملوا الحصش البلد فوضى ولا شنو يعني ولما تمشي الشرطه بلاوزه يقول لك ما في داعي للمشاكل وكذا لابد أن يأخذ القانون وأن يطال القانون الجميع وانا اقول السلام لا يمكن أن يمضي إلا بالعدل والإنصاف. إخواننا حفاظا على السلام على على على الناس أن يعقل هؤلاء ما معنى أن يفعلوا هذه الأمور هل هو إذن بأنهم سوف يعني إذا إذا كانت السلطة في أيديهم هل سيقتلوننا كما قتل أقوام في البسطة والهسق؟ هذا الذي سوف يحصل إنها رسالة للمسؤولين ورسالة لهؤلاء أيضا أن يعلموا أن قضيتنا وأننا أهل عدل وإنصار نفي بالعقود ونلتزم المواثيق كأمة مسلمة ديننا يم يملي علينا وإذا ما أردنا أن ننقض العهد لا ننقضه إلا بعد أن نعلمه وأن نخبره ونعطيه فرصة كافية نقول اسمعوا نحن بعد شهرين العهد ما معنا فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء يعني كلموا قلوا نحن العهد انتهينا منه لكن ما زلنا ملتزمون بما وقع كأمة مسلمة وإن كان فيه إجحاف ولكن على الناس أن يتعاملوا جميعا بالإنصاف أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلة اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق وبأنك أنت الله لا إله إلا أن أن تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغذ قلوبنا بالإيمان وأرضنا بالخيرات والبركات والنماء يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أظن في ربوع بلادنا وديارنا الأمن والاستقرار والسلام يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين ويا مولانا أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم من أراد بهذا البلد سوءا وبأهله سوءا ومكرا اللهم فعليك به يا رب العالمين اللهم فعليك به يا رب العالمين وجعل تدبيره تدميرا يا رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.